Allah لا إله إلا هو الحي القيوم أزل عليك الكتاب بالحق مصد قُل لَّمَّا بَيْنَنَا يَدَيَّ وَأَنزَلَ تَنزِيلًا تَرَى من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ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 فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهِ تذيعون ما تشابه منه ابتراء الفتنة وابتراء تأويله وَمَا يَعْلَمُ مُتَىٰ وَلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ فِي لَعْمٍ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ قُلُوبُهُمْ وما يذكر الا اولو الالباب ربنا لا تزد قلوبنا إنك أنت الرب ربنا إنك جامع الناس اليوم في ان الله لا يخلف ميعاد ان الذين كفروا لن قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بالنور وَلَا يُشْهِدُ عَلَيْهِ إِلَّا أُولُو الْعِلْمِ ۚ وَأَقِيمُوا وبئس المياد قد كان لكم آية في فئتين أنت قاتل في سبيل الله وأخرون كافرون يرونهم والله يو بِنَصْرِهِ بنا نري في ذلك العبرة لأولي الأبصار يبين ثَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ قَدْ نَطِيرِ والقناطير المقاطرة من الذهب والفضة والخيل المسوعة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما مَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْعِثَابِ فَإِنْ آمَنَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْنِي فَوَمَن تَابَ وَاَمَنَ فَأُولَٰئِكَ يَتَجَرَّعُونَ من أسلمتم، فإن أسلموا فقد استضعوا وإن تعلو. Um وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ عِدْداً كَثِيرًا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّينَ يَمُرُونَ فِي الْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أولئك الذين عبطت أعمالهم في الدنيا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُوتُوا نُصِيبًا مِنْ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ فَيْنَهُمْ ودعونا الى كتاب الله ليحكم ما بينهم ثم يتولوا فريق منهم هم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا وظلهم في دينهم ما كانوا يفتحون فكيف إذا جمعناهم ليوم الرب في جواب في أكلنا ما كسبت وهم لا وَلِلَّهِ مَا لِكُمُ الْمُلْكُ مِمَّنْ تَشَاءُونَ الذُّلْكَ مُلْكٌ مِّن مَّنْ تَشَاءُونَ وَتُعِزُّ من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يا ذك القائد، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في نها رفي الليل، وتخرج العين من الميت، وتخرج الميت من الحي. وترزق من تشاء بغير حساب لا يت... اتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أَن تتقوا منهم تقاه Him may kunna ayuno. And ich bin Allah ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله لا كل شيء خير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما من سوء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود له أن بينها تود أن وبينه أمدا بعيدا Allah is unaha has Aufsareом Allah is قل إن كنت تعبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله وفور وحيم قل الله والرسول فإن تولوا بِإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ كأن تستميع العليم ألما وضعتها قالت رب إني وضعتها وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا ضَأَدَ وَلَيْسَ ذَكَرُكَ وَإِنِّي سميتها غَامُرًا وَإِنِّي أُعِزُّهَا بِكَ وَظُرِيَتْهَا وإني سميتها مويما وإني أعيذها بك وظريتها من الشيطان أتقبلها ربها بقول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكبلها قل دخل عليها زكريم حرابا وجد عندها رزقا Wow oh. وَمُصَدِّقًا لما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَا الثَوْرَاتِ وَلِأُ إِلَّا لَكُمْ بَعْضَ الذي وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله إن الله رب وربكم فاردوه هذا صراط مستقيم ما احس قال من العاريون نحن انصاوي باغي امان بالله واذ بانه ربنا آمنا بما أزلت مكر ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافرك إليه ومطهرك ومطيرك من الذين كفروا وجعلوا الذين اتبعوا كفرق الذين كفروا إلى يوم القيام ثم إِلَيَّ la ma بَيْنَكُمْ kompa ah kom ve فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِرُهُمْ حَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِنْ نَاطِرِينَ أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا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 فمن فِيهِ فيه من بعد ما جاءك من العلم فقر تعالى فَقُلْ تَعَالَوْ نَذْعُ أَبْنَانِ كُم كُم مَنَبَتَهِ كُم مَنَوَتِهِ فَنَجْعَلُ لَهُم مَتَاعًا عَلَى الْكَذِبِ قصص الحق وما من اله الا الله وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ الله عالم بالمسدّد قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا, ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا تخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنَّا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاد في إبراهيم وما أنزل التوراة والإنجيل لمن تعا دون في ابراهيم وما انزل التوراة افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تُحَاجُّونَ فيما ليس لكم به علم والله يعلم ما كان إبراهيم يهودي ولا نفراني ولكن ولكن كان لمن وما كان من المشركين إِنَّ أولى الناس بإبراهيم على الذين والله علي المؤمنين أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يا أغلى الكتاب لماذا تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لماذا تلبسون الحق <تصفيق> We <laughs> call ذي همن خليل إن الذين تَرَوْنَ بَعْضَ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِ رَبِّكَ وَيُكَذِّبُ بِالْآخِرَةِ أُولَئِكَ كَلَّا لا قلاق لهم في الآخرة ولا Warner! قَيِّلُونَ أَنزَلْنَاهُ بِالْكِتَابِ لِتَعْصُمُوهُ مِنَ الْكِتَابِ كِتَابٌ مِنْ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ وَمَنْ أَعْلَمُ مَا اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى رَبِّهِ الْكَذِبَ وَغُبْ مِعْلَمًا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 هم ما يقول للناس يكونوا عبادا لي من دون الله ولكن تَابَ وبما كنتم تدرسون ولا يامركم أَن تتخذوا لفضيله الدكتور woman إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ لن تقبل توبتهم وأولئك هم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَن تُوَلَّوْا عَنْ كِتَابِ اللَّهِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا أحدهم من الأرض ذهب ولا يفتد لهم عذاب أليم وما لهم. مِنْ نَاصِدِين لَهُمْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّىٰ فِي قَوْمٍ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 طعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التورا ألفأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون Qul sadaqa Allah Qat-tab-i'u milla وما كان من المشركين إن أول بين الذي في <تصفيق> فان كتموا باعه ما تصير لا هم فيها ما هو يريد ظلما للعالم ولللاجيم في السماء. وإلى الله ترجع الأمور وانتم خير أمة أخرجت للناس وَلَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَ اَضْرُكُم إِلَّا أَنَا عَلَيْهِمْ ذِلَّةٌ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ النُّورِ وَيُؤْذَنُ لَهُم مِّنَ في حبل من الله وقبل من الناس واؤوا بظبب منه الله و ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء. ذلك بما عصوا وكانوا يعتذون ليسوا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يسلون آيات bye وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْرِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وَإِن تَخْبِرُوا وَتَسْتَقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ بِمَا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَائِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اذ عمى الثائفتان منكم وعلم الله بالذين ولقد نصركم الله ببدر اتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمذكم ربا ku bistala sati alafim minal mala iktimozarin bala ya taqbu ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم وَمَا يَعَالَهُ الله إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَكُمَ إِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ومن وراء إلا من عند يَقْطَعَ طَعْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَالٍ أيس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يوذبهم فإنهم ظالم. وللله ما في السماء وما My May, I feel One after Yeah, ولقد صدقكم الله وحده اذ تحسونهم باذني حتى إذا فشرتم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 ثم طرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفا عنكم وَمَنْ يُذُفْ فضلًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ايدونا ولا تلونا على اعني والنسول يدعوك ونسول يدعوك في اخاكم فافوا بكم من بغم لكي لا تحزنوا فأثابكم غمًا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أفعلوا والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة لن يغشى طائفه منكم الجاهلية يقولون هل لنا من الأمن من شيء قل إن الأمر كله لله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها وَللَّهُ يَصْطَفِي مَن يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ ولي بثلي الله ما في صدوركم ولي وما يبقى وَالِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان بباط ما وَلَقَدْ عَظَّمَ اللَّهُ نُوحًا وَلَقَدْ عَظَّمَ يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كلين كفروا وقالوا وقانوا اخوان اذا ضربوا في الأرض أو كانوا اذا فاو في الذل او كانوا ذل لو كانوا ما مسوا وما قتلوا لا Why don't مَا كَانَ لِنَبِينَ أَيَا غُلُّ وَمَنْ يَغُلُّ لِيَأْتِ غَلَّ يَوْمَا ما تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ تبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم المصير قم درجات عند الله والله بصير بما يغل لقد من الله على المؤمنين إلباث فيهم رسولا من أنفسهم يسمو على. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويوالبهم الكتاب والحكم ويوالب What oh. oh. oh. is the لا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإذَا يَعَظُمُ وَلِلَّهِ مِيرَةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَرِينَ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن آنياء كتوب ما قالوا وقت له مرء that حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي الذين قتلتهم وإن للذين قتلتهم فلم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير All oh. قِيَامَ بَمَنْ ذُو ذِعَانٍ لَا الْجَنَّةَ تَقَدَّمَ فَازَ وَمَنْ آيَاتُ الدنيا إلا ما لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَن تَسْمَعُوا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مُصِيبَةً نَمِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُؤْمِنًا الَّذِي رَأَيْتَ أَذُنَكَ أَذَنَ كَثِيرًا وَإِن تقوف إن ذلك من عزم الأمور، وإن أغضب الله رساق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس للناس تُمُنُّ نُبْنَ وَذُو أُرِيمٍ تَرَوْ بِهِ ثَمَنًا كَثِيرًا تَرَوْنَ ذَاتَ أَصَابَنَّ الَّذِينَ يَرَوْنَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُؤْمِنُوا وَيُحِبُّونَ بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من الواب ولهم عذاب أليم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَذِيرٍ إِنَّ فِي خَلْقِ سموات والأرض اختلاف في الليل والنار لآيات لقول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 Robana ma kholaputa ba pula Robana سقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للوالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناسيا يناس